خلق منها زوجها وخلق من غيرها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اخرقن لا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تقُ اللهَّ تَسَ أَلونَ بِهِ وَأَحَام قَتكُ الله الذي تَسأَلذِه وَالحَام إِ اللهه كانَ لَكُملَطب إِ اللهَّ كانَ لَكُم طبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 111. إنه كان حوبا كبيرا 112. وإن خبتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث واربا وقل اليتاما لا تنهرك حمى صار لكل من فينا نسنا وتناسا ورغا فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ذلك أدنى, ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَّقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَّقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فكلوه هنيئا مريئا فإن طل لكم أن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤت قوم التي الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقصوهم وقولو لهم قولا معروفا وليست تستفاه ان وانقوم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقصوهم وقولو لهم قولا وابتنوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتنوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن فادفعوا اليهم اموالهم فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبذارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فَإذاَا دَفَتُمْ إلَيهِمْ أَمولَهُم فَأَشِْدُ عَلَيْهِمإذاَا دَفَثُم إلييْهِمْ أَمولَهُمْ تَأَشْمِدُ عَلَيْهِمْ, عليهم وَكَفَابِلَّهِ